خونا هذه الصحوات التي تنشى برعاية من مشايخ اقول من مشايخ محسوبين على التيارات السلافية الجهادية والتيارات السلافية القريبة من الجهادية ليحذر المرء ان يكشف ظهر اخوانه من حيث يقصد او لا يقصد المعركة قادمة هناك مجال لما قلنا بانه ابو عيسى آه رئيس مجلس الشورى لما قال سنقيم دوله قال سميها مدنيه آه اسلاميه قال لا مشاح في الاصطلاح سيشارك فيها جميع اطياف المجتمع السوري بما, بما في ذلك العلمانيين رفع بعضهم عنقه وشربت اعناق بعض الناس ورفع بعضهم عقيرته لنا وقال بان ابو عيسى تاب والدليل على ذلك البيان هذا هو البيان خونا. خونا. الجبهة التي يدعمها بعض المشايخ وبعض العلماء وسبعين عالم من علماء الدولة السعودية يوقعون ويؤيدون هذه الدولة وهذا الميثاق ومن بينهم من يسمى بالشيخ الطرطوس خونا خونا خونا خونا خونا. حال هؤلاء الناس هنا ما يقول التعايش بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم ما هي العقائد؟ عندهم هناك عقائد اليهودية النصرانية الصابئية المجوسية الروافض عندهم النصيرية عندهم الدروز عندهم القاديانية عندهم البهائية عندهم من الملل الكثيرة فهذه يعني من العقائد التي تتباين ويترتب قال على ذلك واجبات وحقوق متبادلة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مسألة يعني ما يسمى بالصحوات الجديدة الصحوات يا أيها الإخوة يعني لها مهندسوها في كل مكان المهندسون يهندسون الصحوات فمثلا كبلد في العراق لا يصلح في بلد كبلد في العراق إلا مثلا الصحوات أن تكون من باب العشائرية لأن هناك عشائر كثيرة كذا أيضا استخدموا الصحوات الإسلامية كالإخوان المسلمين وحماس العراق والحزب الإسلامي وكلنا يعلم ما الذي يعني قام به وفعله سلمان العودة وفعله أيضا سفر الحوالي وغير سفر الحوالي وناصر العمر قبل ذلك في أيام الجهاد العراقي في أيام الشيخ أو مصعب عليه رحمة الله وما بعد أو مصعب في أيام الشيخ أبو عمر البغدادي عليهم رحمة الله جميعا فالإشكال الذي يحصل من عدة محاور إما من الجهة العشائرية وإما من الجهة جهة الأحزاب التي تسمي نفسها إسلامية أو من جهة المشايخ المحسوبين عن مشايخ التوحيد الذين يخوضون من حيث يعرفون أو لا يعرفون يخوضون حربا ضد المجاهدين ويفتحون الباب ويكشفون ظهور إخوانهم لأعداء الملة والدين بالطبع الذي يعني يقود هذه ويحرك هذه المحركات وناس أكبر من العشائر وأكبر من الحركات الإسلامية وأكبر من المشايخ الذين يتكلمون في هذه المسائل هنالك أقطاب كبيرة وأئمة من ائمه الكفر الكبار آه كالشرق آه والغرب وعلى رأسهم أمريكا الكافرة الصليبية اللعينة وأيضا معهم اليهود ومعهم آه اليهود. آه هذه الهندسة تختلف من مكان إلى مكان الآن. الذي يقلقهم والذي يزعجهم هو وجود مسلمين يدعون إلى إقامة ومشروع مشروع خلافة كبير يكون في كل مكان. يكون في كل مكان واليوم يعني كل من استمع إلى خطاب المالكي وحينما يقول بأن الخطر لن يتوقف في العراق ولن يتوقف في سوريا سيهدد دول الجوار وستلحق النار الجميع. هكذا يعني يتكلم المالك عليه لعنة الله فالصحوات الآن الهندسة في سوريا تقتضي أن تقوم هنالك صحوات إسلامية تقاتل الدوله الإسلامية تحت مسمى رفض الغلو تحت مسمى رفض التفرد بالسلطة تحت رفض فرض الإسلام بالقوة على الناس بل الرجوع بعد إسقاط نظام بشار الأسد تحت مسمى الآن عندنا عدو مشترك كمبدأ العلميين الآن نسقط بشار الأسد وبعد ذلك بعد أن نسقط نظام بشار الأسد سنتكلم في هذا الموضوع بل إن بعض الجبهات الإسلامية كالجبهة الإسلامية السورية قد أنزلت وتكلمت في منهجها تكلمت في منهجها وسأتكلم عن بعض النقاط الخطيرة التي يعني ذكرتها هذه الجبهة ذكرت هذه الجبهة التي تسمي نفسها الجبهة الإسلامية عدة بنود وتستطيعون أن ترجعوا إلى هذه البنود وهي بنود مخرجة عن الملة ونقول هذا الكلام لأولئك الذين يدافعون عن الجبهة كالدكتور اياد القنيبي تقول هذه الجبهة واحد تقول الإسلام هو دين الدولة الإسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع وسنعمل بكافة الأساليب الشرعية الممكنة على أن يكون في البلاد أي قانون يخالف الثوابت المعتمدة في الشريعة الإسلامية بالطبع هذا الكلام كفر مخرج عن الملة بعض الناس يرفض, يرفض القول بأن الإسلام هو أحد مصادر التشريع لأن الإسلام إذا كان أحد مصادر التشريع سيكون هنالك اليهودية ويكون هناك القانون البريطاني وسيكون هنالك القانون الفرنسي وقوانين أخرى فسيكون الإسلام أحد مصادر التشريع لكن تجد بعض السذج يفرح حينما يسمع من أحد الإسلاميين وهو يقول بأن الإسلام هو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع بطبع هذه الكلمة لا تختلف عن سابقتها هذه الكلمة لا تختلف عن سابقتها بل هي شر من سابقتها وفيها تلبس وتدليس على أهل الإسلام وعلى أهل وعلى المسلمين فالآن لما تقول بأن الإسلام هو هو المصدر الوحيد للتشريع إذا هنالك مشرع غير الله عز وجل وهذا المشرع يستمد ماذا يستمد القوانين ويستمد الآراء يستمدها من الله عز وجل وبعد ذلك هو الذي يشرع، فإذن قولهم الإسلام هو المصدر الوحيد، أو قولهم عن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، أو قولهم بأن الإسلام هو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع، تعني بأن هنالك مشرعين غير الله جل وعلا، وهم الذين يشرعون، يأخذون من كلام الله عز وجل ما يريدون، ويأخذون من أقوال الفقهاء ما يريدون، ويأخ وياخذون من أقوال أبو عليه رحمه الله ما يريدون، وبعد ذلك هم يشرعون، إذن. القضية لن يرجعوا إلى الكتاب وإلى السنة كما قال الله جل وعلا فإن نزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله سيكون عندهم هناك مجلس شورى أو ما يسمى بمجلس النواب أو ما يسمى بمجلس الشعب فهذا مجلس الشعب أو مجلس الشورى وسيسمون العلهم سيسمون مجلس الشورى وكما يعني ذكروا في أكثر من موضع يقولون في, في, في منهاجهم بأن الجبهة تعتبر الشورى ملزمة وأنا منهج أساسي ولا بد من, من اتباع الشورى الآن لا أحفظ الكلام الذي ذكروه لكن عندي بعض الكلام الذي عندهم الإسلام هو مصدر للتشريع إذن الله ع ليس مشرع بل هم عندهم مجلس شورى هو الذي سيشرع إذا كلام الله عز وجل ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم تشريع إنما عندهم الإسلام مصدر هو المصدر الوحيد للتشريع وهو المصدر الوحيد لإقرار هذه القوانين هذا المنزل وحده يكفي يكفي لإخراج هذه الجبهة من دين الله عز وجل إذا تكلمت بهذا الكلام وتعلم حقيقة هذا الكلام وأنا لا أشك بأنهم يعلمون حقيقة هذا الكلام لأن الذي يقول بأن الإسلام هو مصدر التشريع هذا يصادم قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هناك فرق بين أن تقول المشرع هو الله وأن تقول إن الحكم إلا لله وأن تعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله وليس خطاب العبيد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا فإذا قولهم بأن الإسلام هو المصدر الرئيس أو هو المصدر الوحيد هذا كله كلام كفر مخرج عن الملة كلام كفر مخرج عن الملة أيضا يقولون التعايش بين أبناء الوطن الواحد هذا البند الثالث مهما اختلفت مشاربهم او تباينت عقائدهم اسمعوا إلى الكلام الكفر هذا، هذه الجبهة التي يدعمها بعض المشايخ وبعض العلماء وسبعين عالم من علماء الدولة السعودية يوقعون ويؤيدون هذه الدولة وهذا الميثاق ومن بينهم من يسمى بالشيخ الطرطوسي يقولون في الفقرة الثالثة في الصفحة السادسة يقولون التعايش بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم ويترتب على ذلك واجبات وحقوق متبادرة وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض مشتركا بين الجميع ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق أحكام الشريعة ومن خلال الأحكام القضائية النهائية طبعا هذا الكلام والعياد بالله كفر مخرج عن الملة بالطبع وضعوا في الأخير كلام يلبسونه على بعض الناس على بعض الناس دائما نحن عندنا شيء استثنى أولا وشيء استثنى آخرا دائما يقول نحن نطيع اليهود ونطيع النصارى ونطيع الصليبين إلا فيما فيما لا يخالف شرع الله عز وجل. نحن نشرع. نحن نؤمن بالطاوت فيما لا يخالف شرع الله عز وجل. ليست هكذا المسألة. نحن نقول نطيع الله عز وجل ولا نعصيه. يعني دائما الاستثناء ياتي بعد ماذا؟ بعد الطاعة في حال هؤلاء الناس. حينما يقول التعايش بين ابناء الوطن الواحد. مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم. ما هي العقائد؟ عندهم هنالك عقائد اليهودية، النصرانية، الصابئية، المجوسية الروافض عندهم النصيريه عندهم الدروز عندهم القاديانية عندهم البهائيه عندهم من الملل الكثيره فهذه يعني من العقائد التي تتباين ويترتب قال على ذلك واجبات وحقوق متبادله او حقوق متبادل وتجعل اصل حرمه الدماء والأموال والاعراض مشتركا بين الجميع وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ألا إن دماءكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في عامكم هذا في شهركم هذا ولقوله صلى الله عليه وسلم بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم أيضا يقولون الدعوة إلى الدمج بين الأديان والطوائف او الخلط بينها امر مرفوض شرعا الدعوه إلى الدمج بين الأديان والطوائف او الخلط بينها امر مرفوض شرعا بل فيه عدوان على تلك الأديان والملل وهو من الغش الديني والثقافي بالطبع هذه العباره حامله اوجه هم كانهم يعني يتكلمون ويشيرون إلى الدول الإسلامية التي تدعو الناس إلى التوبه يعني الآن الدول الإسلامية والمجاهدون يقبضون على من يقبضون على أنه صيرين وعلى الدروز الذين بالذات الذين يكونون في ساحة الحرب ويدعونهم إلى ماذا؟ يدعونهم إلى التوبة إلى الله عز وجل إلى التوبة إلى الله عز وجل هذا هذا يعني في عرفهم يقولون الدمج بين العقائد لأنه ما قبل هذا الكلام يؤكد هذا الكلام سيتركون كل إنسان على دينه مع أننا يعني هنالك تعامل في الشرع مع اليهود وهناك تعامل في الشرع مع النصارى الذين يسمون جميعهم بأهل الكتاب هناك تعامل مع النصيرية والدروز كما ذكره أهل العلم بأن يقتل أهل الرأي منهم بأن يفرق العلماء فيهم بين قرى المسلمين ويستتابون فإن عاشوا عاشوا مسلمين وإن ماتوا ماتوا منافقين أن يضع على القرى بعض العلماء وأهل الدين وأهل الفضل يعلمونهم دين الإسلام فهذه الجبهة يعني, أنا يعني إن شاء الله لعلنا في مرة قادمة أو مرات قادمات سنتكلم بتفصيل عن الجبهة الإسلامية سنتكلم بتفصيل عن هذه الصحوات التي تنشأ برعاية من مشايخ أقول من مشايخ محسوبين على التيارات السلافية الجهادية والتيارات السلافية القريبة من الجهادية ليحذر المرء أن يكشف ظهر إخوانه من حيث يقصد أو لا يقصد المعركة قادمة هناك في النهاية سيكون المسلمون في صف واحد لن يكون في النهاية فسطاطين يعني فسطاطين للمسلمين سيكون إما فسطاط إيمان وإما أن يكون فسطاط كفر سيكشر الجميع عن أنيابه وسيكشر جميع عن نابه فالوضع واضح ليس هناك مجال لما قلنا بأنه أبو عيسى رئيس مجلس الشورى لما قال سنقيم دولة قال سميها مدنية إسلامية قال لا مشاحة في الاصطلاح سيشارك فيها جميع الطياف المجتمع السوري بما في ذلك العلمانيين رفع بعضهم عنقه وشرابت أعناق بعض الناس ورفع بعضهم عقيرته لنا وقال بأن أبو عيسى تاب والدليل على ذلك البيان هذا هو البيان أتينا بالبيان البيان يقول في تحقيق الصالح العام للمجتمع من قبل أبنائه جميعا مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم الفقرة الخامسة الفقرة الثالثة التعايش بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم يترتب على ذلك واجبات وحقوق متبادلة وجعل الأصل حرمة الدماء والأموال ولا عرض بين الجميع ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام القضائية النهائية طبع دائما هذا الاستثناء يجعلونه إذا أقسموا على الدستور يقولون أقسم بالله العظيم ماذا أن أحافظ على الدستور أقسم بالله العظيم أن أطيع هبل أقسم بالله العظيم أو جهل في ما لا يخالف شرع الله عز وجل والاصل أن نقول أقسم الله العظيم أن نحافظ على الشرع وأن نحافظ على الدين وألا أخالف ذلك فجعل الباطل هو الأصل واستثنوا بعد ذلك بما بما يوافق الإسلام وهذا كله من ذر الرمادي في العيون وهذا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.